يُنَبَّأُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَمَ وَأَخَّرَ بَلْ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَلَوْ أَلْقَى مَعَ دِيرَةٍ لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وقرآنه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 ما كان على قط فخلق فسوّى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى